لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ل ك ل و م ا ل ص ا ب ر ي ن و أ د خ ل ن ا ه م ف ي رحمتنا ن إ ه م من الصالحين وذن إذ ذهب م غ ا ض ب فظن أن لن نقدر ع ل ي ه ف ن النابلسي د ى ا ل ظ ل م الاسلاميه ت أن ل أنت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا, فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ن ج ت المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه إنا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا, ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت ف ر ج ا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين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 موسوعه ك ا ت ب و ن و ح ر ا م ب ل ى ق س ي للعلوم ا ل ا أ ن ه س ل ا يرجعون م ي ى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 موسوعه النابلسي و للعلوم من الاسلاميه ن يسمعون ي س س ح ه ا وهم فيما اشتهت فيما ف أ ن س ه م خ ا ل د و ن ل الله يحزنهم ا ف ز ع ا أ ك ب ر و ت ت ل ق ا م ا ل م يومكم ل الذي ا هذا ئ ك ة ك ن ى ك ن م ت ع و ن يوم نطوي السماء كطي س ج ل للكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أ ن ا ل أ ر ض يرثها عبادي الصالحون إ ن في هذا لبلاغا لقوم عابدين